الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم, لكم, هذه يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الهدف من هذه السير والأخبار والتراجم هو إبراز الجوانب الإيمانية والمعاني التربوية والأخلاقية وتنزيل هذه القيم على أرض واقعنا وعلى ممارساتنا وقد اخترت اليوم شخصية مميزة من شخصيات تاريخنا وشعرت أني ركزت في التاريخ على المهاجرين ولا شك أن لهم النصيب الأوفر والحظ الأعظم في نصرة الإسلام والدين فبدا لي أن أتحدث عن الأنصار قليلا في شخصية سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الساعدي الخزرجي يقول عنه أهل السير أنه عقبي يعني شهد بيعة العقبه وكان من النقباء أي من الأمراء وكان سيدا مطاعا وجوادا كريما وقد شهد بدرا وكل المشاهد وكفى من شهد بدر يكفي إذا قيل هذا بدري انتهى الكلام لا يحتاج إلى مزيد حديث سعد رضي الله تعالى عنه تعرض لأذى قريش في مكة لما بايعوا بيعة العقبة خرج هو والمنذر بن عمر ليمتاروا لأهل يثرب الذين كانوا معه يأتهم بالميرة الذي هو الطعام فاجتمعت عليهم قريش وقد سمعت بالنبأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف ينتقل إلى المدينة وأن هؤلاء سيؤونه فضربوهم قال سعد أما المنذر بن عمرو فقد فلت أما أنا فقد ضربوني حتى صرت كنصب أحمر من كثرة ما سال فيه من الدب قال فرق علي رجل ممن يضربني مع قريش وهي مجتمعة قال الا تعرف احدا في هذه البلد قال ذكرت العاص ابن وائل السهمي هذا والد عمري بن العاص فقام رجل يسمى عدي ابن قيس السهمي ابن عمه قال للضاربين هذا ذكر ابن عمي والله لا يقربه احد وفي روايه اخرى قال انه لما ضرب قيل له اتذكر احدا فذكر الحارث ابن أمية بن حرب وجبير بن مطعم فبلغهم الخبر فجاءوا يدافعون عنه وقريش تضربه وهي لا تعرف أنه سيد الخزرج فقد كان خزرجي امتاز سعد رضي الله عنه بالجود والكرم والأنصار عموما أهل إيثار كما وصفتهم الآية الكريمة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنصار سيجدون بعده أثرة أثرة يعني جفاء من الناس وغلظة من الناس فقال ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وأنا فرطكم قالوا أصبروا الناس ما حيرجوا حكم أنت وديتوا. والناس ما حيعملوكم زي ما انتم دايرين لكن في الحوض نتلاقى بعدين ولقد ضرب لهم موعدا عظيما وانا فرطكم على الحوض وكان يوصي الناس بالانصار خيرا وقال والحديث في البخاري في مناقب الانصار حب الانصار من الايمان لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان لسعد جفنه أو صحفة وهي صحن ولكن صحن ما صحن صح الصحن ده بشنو تمني نفر ده صحن واحد يؤتى به إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معه حتى يطوف بنسائه كلهن لا ينتهي لحد ما يحوم على التسع نسوان الصحن ده كل يوم ودي ويبشر ببيت سبع تسع يوم الصحن ده يحولوا بيوم وشأوريك الصحن ده كيف جاء بجفنة أو قدح فيه طعام ومخ فقال يا سعد ما هذا قال نحرت أربعين ذات كبد نحر أربعين ناقه نحر ليه أربعين ناقه أول حق اخوان شوفوا مشوفوا الزول الدائل في الدين ده أي زول بخيل ما بيشتماع الدين كويس ده كان بيجي يصلي ما فيه مدين كويس الدين فيه رجاله وفيه شجاعة شو قال له نحرت أربعين ذات كبد قال أهل السيدي أهل الصفة والفقراء كل رجل من الأنصار يأخذ معه رجل أما سعد بن عبادة فيأخذ إلى العشاء ثمانين كل يوم بعشر ثمانين نفر كل يوم والله كان قال لك عشرون فول ما بتعشرون فول بس قال لك صحا واحد بتاع فول جب لك فول بعشرات آلاف في جدن وأكلوا ما بتأكلوا ده عشرين ثمانين أنا بسق واحد واحد هو بسق بالثمانين ما عنده العيب الأنصار ده فعل الناس سبق انا أنا مقتنع بوجه سليل وبحبه سليل بعدين سعد شوف الرسول الله عبدالله كان يرسل بهذه الجفنه طبعا دعا له نسلم وفي مرة دعا سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فأطعمه إدام وكان يرسل إليه دائما إما بثريد اللحم وإما بثريد اللبن يا فتر بتعات لحم يا فتر بتعات لبن دائما برسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فأطعمه وسقاه اللبن فقال صلى الله عليه وسلم أكل طعامكم الأبرار اللهم صلواتك على آل سعد بن عبادة قال اللهم صلواتك على ال سعد بن عباده سعد وجميع آل بيته لانه كان كريما قال ابن عمر ان سعدا كان يقف على الجبل وينادي الناس يعني ما بياسوبك الا نفر نفرين بياكل الناس بالجمله سعد رضي الله تعالى عنه في سقيفه بني ساعده أصطل هو ساعد بناسبة أنت سمع بثقيفة بني ساعدة التي بويع فيها لأبي بكر رضي الله عنه ثقيفة بني ساعدة قال النبي عليه الصلاة والسلام خير دور الأنصار بني ساعدة ثم بني جزء من الأنصار ثم بني عبد الأشهل ودي الأوس سعد بن معاذ قال وفي كل دور الأنصار خيرا كلهم في وخر قام سعد اجتمع في ثقيفة بني ساعدة فجاءوا أبوه علي أبي بكر الصديق ورضي سعد ببيعه أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين سعد امتاز بالوضوح وبالصراحة وبالانتصار لقناعاته ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة النقطة حتكلم عنها دي أنا بالنسبة لي أكثر موقف مؤثر في السيرة النبوية في سيرته صلى الله عليه وسلم ده من أكثر المواقف التي تهزني قال له النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وبعد فتح مكة حارب قبائل هوازن في حنين بني سليم وغطفان وغيرها وانتصر عليها في حنين ثم أراد أن يقسم الغنائم فقسم الغنائم وحرم الانصار والأنصار تضجروا وبدأ الهمس يسري بينهم لكن الانصار ناس مؤدبين ما بيتكلموا بعدين أنا أكلمك والله يا أخواننا الموقف ده من السيرة أنا لو اتكلمت عنه شهر والله ما اوفيه لو قعدت أتكلم عن أي كلمة واحده فيه ما أقلب لأنه قضايا الأمة في الصميم الأمة المستأمّية الآن يقتلها التمزق من الداخل ما تقول لي لأمريكا ما تقول لأسرائيل ديال هاينين المشكلة الأمة يقتلها التمزق من الداخل والله تمشي الجامع ده أي جامع الناس مختلفين في الجرائم مختلفين كده خلني باقي شوفت فحقيقة الأمة يقتلها التمزق كويس يعني الناس حس يقولوا حاجة حسادي في الجامع ده لو فتحنا موضوع يقول راي برا لك أن الأمة دي دائرة دائرة تربية تقيلة وفي زور راي بس يشوف فلان دقاء شنو طوال ضده بس يشوف فلان دقاء شنو طوال بيقول راي ضده ولا بيعرفه صح بس مكاجرة جوا الجوامع كذا الباقي يخليه برا والله جوا الجوامع على الناس بشكله. يا أخي دي أمة شوف رسول الله بيعالج المعالج التربوية كيف سمع الهمس بيتكلم الناس لكن ما استطاع أن يأتيه إلا سعد ودائما يقول لك كان عليه الصلاه والسلام يستشير في في في يستشير السعدين سعد بن معاذ وسعد بن, بن عبادة عباده يوم الخندق في ان يعطي القبائل الماتي مع قريش ثلث ثمار المدينه فقال سعد بن عباده وسعد بن معاذ هو وحيد كلامك ده واحد قال لا قال والله لا نعطيهم الا السيف والله ان هذه الاحياء ونحن على جاهلية ما كان تطمع في ثمارنا ثمارنا المدينه دي والله إلا أن نعطيهم عطاء أو أن يشتروا بمالهم نعطيهم ذلك دناءه وذلة والله لا نعطيهم إلا السيف قال إنما أردت أن أخفف عليكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة شوف عليك الله النازل كيف فقام جسعد والأنصار اكثر حاجه اثرت السمع انه بعد ما فتح مكه واللي اهله ما ادوش المدينة ما بيرجع المدينة خلاص وعلامه الجفاء انه اعطى الناس جميعا ومنعهم ما اعطاهم قالوا معناها الاشاعه طلعت انه هو ما داير يرجع المدينة المدينه خلاص ولقى اهله خلاص الاشاعه دي صحيحه جام جاء سعد وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا القوم من الانصاري اوسهم وخزرجهم يقولون كذا وكذا وكذا قال وماذا تقول انت قال ما انا الا رجل من قومي زيهم واحد قال له والله زول دا. والله استغربت شديد قال طيب كده ومخليهم ترى ايش شنو قال له زيهم بس انما انا رجل من قومي زيهم وبقوا زيهم يا سلام الحكمه النبويه والادب النبوي الرفيع قال اجمع كل الأنصار في مكان جمعوا ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام الا يدخل عليه أحد وأن لا يأتي غيرهم لم الأنصار كلهم وهذا بوادر انشقاق وعلامة خلاف في المجتمع المسلم يفت من عرض الجماعة المسلمة المتماسكة فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ما قالت بلغتني عنكم وجدت وجدتموها علي في نفوسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ووكلتهم إلى إيمانكم يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به أو لم تكونوا عالة فأغناكم الله به أو لم تكونوا اعداء فألف الله بينكم به بي؟ قالوا الله ورسوله أمن؟ قال قولوا يا معشر الانصار سكتوا قال قولوا قالوا الله ورسوله امن قال لو قلتم لا صدقتم ولا صدقتم الم تاتينا مكذبا فصدقناك او لم تأتنا طريدا فاويناك او لم تاتينا عاله فآويناك او لم تاتينا فاعطيناك يا معشر الأنصار أما تحبون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم رئا من الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم انتهت الكلمات فإذا بجميع الناس وضعوا أيديهم على رؤوسهم واخفضوها وبلوا لحاهم من كثرة البكاء قالوا رضينا برسول الله حظا وقسما ما دارين تاني قروس ولا دارين بس انت, انت كفاية قال لهم يا معشر الأنصار أخلتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما وبكلتم إلى إيمانكم يا معشر الأنصار أما خير لكم أن يرجع الناس إلى رحالهم بشاة والبعيد وترجعوا برسول الله إلى رحاله والله أدىهم خطبة وأدىهم حقهم والله أدى الأنصار حقهم وبالتالي الأنصار هم الذين نصروا هذا الدين شوف حسان بن ثابت يا السلام نفس الفكرة بتاع سعد بن عباد وبقيت الأنصار قالها حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشعر يصف فيه أن رسولهم أدى الناس التامين ومنعهم يقول لهم تمنعنا ليه ما كان تقسم لنا زي ما قسمت لك قال له شنو قال وقت الرسوله وقل يا خير مؤتمن على المؤمنين اذا ما عدد البشر قال له امشي الرسول قول له كده علامه تدعى سليم وهي نازحه قدام قوم هم آواهم وهم نصروا قال لي يا اخي سليما الكاتل معاك ضدك تديهم تخلين تقدم تقدموا علينا علامه تدعى سليم وهي نازحة قدام قوم هم آووا وهم نصر سماهم الله أنصارا بنصرهم دين الهدى قال لا ربنا سماهم شنو أنصار بنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر لما كان الحرب شغالة لما كان في البداية في بدايه الدين سارعوا في سبيل الله الأنصار والله حسن ذا كلامه صح كله واعترفوا بالنائبات فما خاموا وما ضجروا قال الناس دي وقفوا معك وقفه شديده قالوا وسال لماهم وخطبنا هذه الخطبه البليغه انت عارف الخطبه دي كلها ما بتتعدى مية واربع عشر كلمه قعدوا وسالوا وجاوبوا واداهن حقهم مية واربع عشر كلمه سعد بن عباده الخزرجي رضي الله تعالى عنه ايضا من مواقفه أنه كان إذا خرج إلى غزوة ومناقبه أخرج ولده قيس معه ومناسبة قيس ابن سعد ابن عباده يعد من أكرم العرب على الإطلاق قال لك كان عديد ثلاثة من أكرم العرب في الجزيرة كلها في مكة والمدينة والشام وما حولها ما حتلقى أكرم من قيس ابن سعد ابن عباده كان إذا خرج إلى الغزوة يأمر ولده أن ينحر للجيش سعد رضي الله عنه كان يأمر ولده ان ينحر بعدين الولد ينحر قام نحر والجيش اكل ولسه اللحمه باقيه ثاني يوم جاي ينحر فقام ابو بكر الصديق وعمر نادوه قالوا له شاب صغير اذا يعني هذا اسراف قال له اذا انتهى الناس مما هو بائد فانحر لهم خلاص ما نحر سمع قال ابوه لا قاب ثاني يوم قال شايفك اليوم اندي ما, ما نحرت قلبت عن الفات بتاع امبارح قاعد وان ان بكر وان عمر منعاني غضب سعد غضبا شديدا سعد ابن عباده غضب غضبا شديدا وجع ووقف والجيش متمع قال يا رسول الله من يعذرني في ابن ابي قحافه وابن الخطاب قال ما لهما قال يريدان ان يبخلان علي ابني بل يطلع ولد شنو بخيل فقال له النبي خيرا وأثنى على ما فعل ابو بكر وعمر قال يا إخ ما يريد يبخلوا لك ولدك ولكن هذا من الاسراف من يعذرني في ابن ابي قحافه وابن الخطاب يريدان ان يبخلان علي ابني ويوم فتح مكه كان سعد حامل رايه الانصار حامل رايه الانصار سعد لما دخل سعد ولعله دخل من جهه الحجوم في مكه تذكر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم الاليمه في مكه فقال اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الحرمه فجرى عمر رضي الله عنه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر فامر النبي عليا ان ياخذ الرايه من سعد لكن هو الذي حمل هذه الرايه الاوس والخزرج كان بينهما تنافس الشريف قالت الاوس منا اربعه ليس مثلهم احد صدقوا والله صدقوا منا حنظل غسيل الملائكة عند نزول الملائكة غسلته حنظل ابن أبي عامر ومنا من حمته الدبر النحل حماه عاصم ابن ثابت ابن أبي الاقلح الأوسي ده لما قتلته العرب القبائل التي غدرت به عضل وقار لما غدروا به ده لقد ما قدروا ده نحل فوق ما في ذو قادر الطعام قالوا بالليل بالليل جات مطرة وسيل شالت جثه ما معروف لحد يوم ليله منا من حمته الدبر ومنا من اهتز عرش الرحمن لموته صدقوا صحيح ومن ذا من اهتز شنو عرش الرحمن شنو يموتي ومنا من تعدل شهادته رجلان خزيمه بن ثابت خزيمه بن ثابت الانصار الاوسي جلي جزر بشاكه عن رسول الله أديتك ومدتك وكذا، الرسول قال لي أخي أنا أديتك. قال لي ما مديتني، جأخ وزيمة قال له والله أديك، والله أديك، شهادة سيد، الرسول قال له شهادة لاي، أديته أنا قال له والله أديته، قال له وين؟ قال له والله ما أعرف، كيف تشهد؟ قال يا أخي طيب بيجين الخبر من السماء بصدقك، أديته ولا مددت ما صدي فيها؟ فقال النبي من شهد له وزيمة فحسبه، فكانت شهادته تعدل رجليه، فقالت الخضرج ومنا أربعة. صحيح برضو صدق والله منا أربعة طول. جمعوا القرآن في حياته صلى الله عليه وسلم ودينا تعصى الله يزل جمعوا القرآن في حياته المعظم الصحابة حفظوا القرآن بعد ما القران جمع مرة واحدة لكن ده متابعين آية آية القرآن كله حفظوا رسول الله الحي ابي ابن كعب ومعاذ ابن جبل ده كلهم من الخزرة وزيد بن ثابت وأبو زيد قيس ابن السكن ابن قيس دين أربعة في الصحابة كلهم مهاجرين وأنصارون أوسرون وخزرجون دين الوحيدين لحفظ القرآن حي وبالتالي الأنصار أهل مناقب توفي سعد في خلافة عمر بن الخطاب أو في نفس العام التي بداية العام توفي أو بكر وفي نهاية العام توفي بعد خلافة عمر توفي سعد ابن عبادة ابن دليم ابن حارثة الساعدي الخزرجي في منطقة حوران الى جهة العراق ودفن رضي الله تعالى عنه بها وبذلك طوينا صفحة من صفحات اعظم الرجال وسيدي قومه والمطاع الرجل الجواد الشجاع سعد بن عبادة رضي الله عنه وعن الأنصار وعن المهاجرين جميعا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم